يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردكم على اعقابكم فتنبقوا بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ سَنُنْقِذُ فِي قُلُوبِهِمْ كفروا عبا بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبأسفل سَمَاءٌ وَالَامِينَ وَأَن قَدْ صَدَقَكُمْ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تُحِسُّونَ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون من any مَا صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَسَابَكُمْ وَمَّا بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبيرٌ